الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوهم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قومب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 ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَا وَقَالُوا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ الْبَأْسَ نَضَّ الضُّلُّ وَالسَّلَاءُ فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون